Book 2 33. 33 Kdy jede příští vlak do Nana Meta Kdy jede příští vlak do Paříže? Meta Kitaru Teli, Beris? Meta Kdy jede příští vlak do Londýna? إلى لندن متى يسافر القطار التالي إلى لندن في قلك godzin jedzie في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو في في أي ساعة يسافر القطار إلى إلى في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ في كليه ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ أريد بخير أن من فضلك تذكر السفر. إلى مدريد من فضلك تذكرت سفر إلى مدريد من فضلك تذكرت سفر إلى براغ من فضلك تذكرة سفر إلى براغ برنو من فضلك تذكرة سفر إلى برن من فضلك Gli przyjede vlak do Vidnje. Mata jasil Kitar ila Vienna. Mata Yusal Elkitar Vienna. Grip przyjede vlak do Moskvi. Mata Yasil Ulkitar ila Meta Mata Jasil Elkitar Ila Mosko. Gdy přijede vlak do Amsterdamu. متى يصل القطار إلى أمستردام؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ بروموسا <تصفيق> بريستوباد. هل ينبغي علي أن أبدل القطار في السفر؟ هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ <تصفيق> من أي رصيف؟ يغادر القطار من أي رصيف يغادر القطار يفتم ملاكوس باتسيفوس هل توجد عربات نوم بالقطار هل توجد عربات نوم بالقطار أردت الذهاب إلى بروكسل من فضلك تذكر الذهاب فقط إلى بروكسل من فضلك Chtěl bych zpáteční jízdenku do Kodaně. Min Fadlik. Tavkirat zahab wa'ouda ila Kopenhagen. Min Fadlika. Tazkirat zahab wa'ouda ila Kopenhagen. Kolik stojí lůžko ve spacím voze? By kamí sarír vý بكم السرير في عربة النوم؟